Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir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 قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذوة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم ويرى الذين اوتوا العلم الذين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 Aftera'al Allah khabi'an bhi jin, bila'ldzina la yu'minun bil akhirat fil al-'Azab wa al-'Zalaal al-ba'ida. Afa'lam yarou ila ma bina idin ham wa ma ان نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لا ايه لكل عبد منود ولقد اتينا داوود مننا فضلا يا جبال أوي بمعه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابقات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.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 الشكور فلنا قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلنا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 كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعَرَضُوا فَأَرَسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُ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 وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ الْقُلُوبُ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ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 ويسأل عن ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافتا للناس بشرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 tidak binah Quran ini, tidak binah yang ada di antara tanganku. Kalau kau lihat عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعيفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين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 واجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية لا دير إلا قال مترفواها إن بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين Allah Taala berkata: "Allah Taala berkata: "Allah Taala berkata: "Allah Taala berkata: "Allah Taala berkata: "Allah وكون بالتي تقربكم من دنازل الثاء الا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاؤهم الضح في بما عملوا بما عملوا وهم في الغرفات امنون dan yang bersantakah oleh anggota kami Rabbi menyatakan kepadaCh� Diamond Mежис PA Say ayat Allah k 회網上long Berdoa dan�- אחing ان فَقَتْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم بهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون Wahai! Tidaklah mereka mendengar ayat-ayat kami. Mereka berkata, "Ini bukanlah orang yang ingin menghalang kamu dari apa yang dia beribadatkan kepada orang وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما آتيناهم من كتب يدرسونها وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَّذِيرٌ من وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعَشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا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 Qul maa sialtu kum min agirin fahawalakum In agirya illa ala Allah Wahu ala kul şeyin şaheed Qul in rabbi yakuzif bilhahat Alham al-giyud Qul jaha وَمَا يَبْدَأُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ قُلْ إِنْ وَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ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 وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقُذِفُونَ بِالرَّبِيِّ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ لَدَيْنَا وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ